وَإِذْ اجْتَأْنَا كُلَّ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَذِكْرُ ذَلِكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تَتَهَدَّدُونَ ۚ قَالُوا إِنَّكَ سَتَجْعَلُ فِيهَا مَرْجِعًا ۚ فَقُلْنَا رَبِّ اجْعَلْ لِي فِي هَٰذِهِ الْأَرْضِ رَئِيسًا وَاجْعَل لِّي سُلْطَانًا نَّصِيرًا ثُمَّ ثَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اَيَ كُنْتُمْ تَمُرُّونَ اَمْ انْفُسَكُمْ بِالسُّخَادِكُمْ الْعَجْلَةِ فَتُوبُوا اِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا اِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتْلُكُمْ اَمْ انْفُسُكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّن دَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَلَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ